Rasul Allah, ah habibi Allah. Rasul through... Allah, ah habibi Allah. Rasul Allah, habibi, habibi, habibi, habibi, habibi. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مانك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين Ihdina s-sirat al-mustakim S-sirat al-lazina an'amta alayhim Ghyri al-maghdubi alayhim Walad dhalin Amin Amin La يكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقا لا في صام لها والله سميع عليم الله الحمد لله رب العالمين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 آمين آمين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجن التي كنتم توعدون نحن اولياءكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهوا انفسكم ولكم فيها ما تدعون نعم من غفور رحيم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 هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله سمي الله لمن حمده اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارِك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من وعليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا مع الابار اللهم اجعلنا مع الابار اللهم اغفر لنا خطيئاتنا كلها دقه وجله يا حي يا قيوم ما علمنا منه وما لم نعلم يا غفور يا رحيم يا ذا الجلال والاكرام اللهم العن الكفره والمرتدين اللهم العن الكفره والمشركين والمنافقين اللهم عليك بهم جميعا فانهم لا يعجزونك اللهم انهم يصدون عن سبيلك اللهم ويحربون عبادك اللهم لعنهم اللهم احصهم عددا اللهم اقتلهم بددا اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم عليك بهم يا قوي اللهم انا نجعلك في نحورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم مجري السحاب هازم الاحزاب اللهم مجري السحاب الأحزاب. اللهم هزم الاحزاب اللهم اهزم الاحزاب اللهم اهزم الاحزاب اللهم عليك برؤسائهم اللهم عليك بقواتهم ومجنداتهم ومطاراتهم ودباباتهم يا قوي يا متين يا عزيز يا ذا الجلال والاكرام يا يا من لا يغلب جنده يا من لا يغلب جنده اللهم كل المسلمين نصيرا اللهم انصر المسلمين اينما كانوا اللهم اللهم انصر المسلمين اينما كانوا اللهم احفظ قاده المسلمين وائمه المسلمين اللهم انصر جند المسلمين اينما كانوا يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء يا سامع كل شكوى يا مجيب المستضعفين يا مجيب المستضعفين اللهم انصرنا في هذا الشهر الكريم اللهم انصرنا في هذا الشهر الكريم اللهم يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء اللهم عليك بالظلمه اللهم عليك بالظلمه اللهم عليك بالظلمه اللهم عليك بهبل العصر اللهم اجعل عاليها سافلها اللهم اجعل عاليها سافلها اللهم عليك بجنودهم اللهم عليك بقواتهم ومطاراتهم ودباباتهم وسفنهم يا حي يا قيوم ومن تعاون معهم من المرتدين اللهم عليك بتحالفهم يا قوي ويا متين اللهم كلنا نصير اللهم كل المسلمين نصير واونا لهم يا حي يا قيوم اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر اخواننا المسلمين الموحدين في فلسطين اللهم عليك باليهود والعلمانين اللهم عليك باليهود والعلمانين ومن تعلمنا منهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم عليك باليهود ومن هاودهم وبالنصارى ومن ناصرهم يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء اللهم سائر اخواننا المسلمين في العراق اللهم كل المسلمين في العراق عونا ونصيرا اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في العراق اللهم انصر دولة العراق اللهم انصر دولة العراق اللهم عليك بالرافضه اللهم عليك بالرافضه اللهم ومن تعاون معهم اللهم عليك بالمرتدين اللهم احفظ اميرهم وجنوده يا حي يا قيوم اللهم كل اهلنا في العراق وفي فلسطين وفي افغانستان وفي كشمير في اندونيسيا وفي كشميرا واندونيسيا وفي صومال اللهم كل اهلنا في بلاد مغرب الاسلام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم تقبل شهداءهم اللهم تقبل شهداءهم احفظ قادتهم اغفر ذنوبهم اللهم ثبت اقدامهم وقلوبهم اللهم سدد رميتهم اللهم سدد رميتهم اللهم سدد رميتهم, اللهم سدد رميتهم. اللهم سدد رميتهم اللهم كثر من استشهادهم اللهم كثر من استشهادهم يا حي يا قيوم وشجعهم يا سميع الدعاء اللهم اقلب ال... اللهم اغرف في قلوب الاعداء من الرعب يا حي يا قيوم اللهم اقذف في قلوبهم الرعب يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والكرام اللهم فك اسرهم اللهم فك اسرهم اللهم فُك أسرَاهم اللهم فُك أسرَا أخواتنا يا حي يا كيوم يا ذا الجلال والإكرام كلهم ناصرة. اللهم كلهم ناصرَا اللهم كلهم ناصرَا وصبرهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم فرضَ عنهم اللهم فرضُ عنهم اللهم عليك بمن عذبهن اللهم عليك بمن انتهق عرضهن اللهم عليك بمن اعدولهم اللهم عليك بمن يع Henri انترك عرضه اللهم جفف دمه اللهم جفف دمه اللهم جفف دماءهم يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء اللهم من اراد الاسلام والمسلمين اللهم اشيله بنفسه اللهم اشيله بنفسه واجعل تدبيره تدميره اللهم واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والاكرام اللهم كلهم في هذه الايام اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وهدل الشركه والمشركين ودمر اللهم عاداكه عاداء الدين اللهم عليك بالشيعيه اللهم عليك بالديمقراطيين اللهم عليك بالعلمانين اللهم عليك باعداء الدين كلهم اللهم عليك باعداء الدين كلهم يا حي يا قيوم فانهم لا يعجزونك اللهم فانهم لا يعجزونك يا قوي يا متين يا قوي يا متين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا اللهم كره الينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل اللهم اللهم ادخلنا الجنه اللهم ادخلنا الجنه اللهم ادخلنا الجنه مع نبيك وصحبه يا حي يا قيوم اللهم قر اعيننا بنظرك بنظر ما في وجهك الكريم اللهم قر اعيننا بنظرك في وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا من نظرك في وجهك الكريم يا حي يا قيوم يا ذا آل الجلال والاكرام اللهم لا تجعلنا من المحجوبين اللهم لا تجعلنا من المهجوبين اللهم لا تجعلنا ممن من, من المهجوبين من الذين لا تكلمهم ولا تزكيهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا سامع شكوانا يا مجيب دعوه المضطرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا وصلي اللهم على نبينا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الله والحمد لله و